بسم الله الرحمن الرحيم مكتبة الصوت الاسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم قل يا عبادي الذين اسرفوا ولا انفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون في رمضان يطارعنا بعد أيام شهر رمضان المبارك فأي رمضان يكون رمضانك هل هو رمضان المسوفين أم رمضان المجدين هل هو رمضان التوبة أم رمضان المعصية هل سيكون شهر شهر صيام وقيام ام شهر مسلسلات وأفلام رمضان منحة ربانية وهبة إلهية نسأل الله أن يبلغنا رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر يفوق على الشهور بليلة من ألف شهر فضلت تفضيلا طوبى لعبد صح فيه صيامه ودعى المهيمن بكرة واصيلا أخي الحبيب أخي المبارك إن الحياة فرص ورمضان فرصة عظيمة تحمل في طياتها غفران الذنوب وغسل الحوج وكم تمر بنا الفرص ونحن لا نشعر إنه شهر المغفرة والرحمة قال حبيبك صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين برمضان تغفر الخطيئات وتكفر السيئات ويزاد في رصيد الحسنات قال صلى الله عليه وسلم استمع إلى الأجور استمع إلى الغنائم استمع إلى المساهمات من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سبحانك ربي ما أكرمك سبحانك ربي ما احلمك رمضان فيه إجابة الدعوات واقاله العثرات. يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم لكل مسلم دعوة مستجابة يدعو بها في رمضان فبالله عليه هل تهيات لاستقباله أخي الحبيب أخي العاقل قدوم رمضان بعد رمضان يدل على تعاقب الزمان فالأيام تمضي والسنون تجري وكلنا إلى داع الموت سيصغي يقول تمر بنا الأيام عجلا وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر رمضان ات ات فأي رمضان سيكون لك هل عزمت على التوبة وقررت الأوبة إلى متى يا أخي إلى متى أيها المبارك إلى متى نعيش حياه المعاصي ماذا استفدنا من البعد من الله سوى الضنك والضيق والهم أخي الحبيب هل يأتي عليك رمضان وأنت في صحة وعافيه كم من انسان صام رمضان الفائت في صحه وعافيه وهو الان اسير المرض هل ياتي رمضان وانت في الاحياء ام في عسكر الموتى فكم من انسان صام رمضان الفائت معنا ثم ودعناه وودعنا ثم ودعناه وودعنا الى عسكر الموتى ونحن في أثره لماذا لا تجعل من رمضان محطة الانطلاق إلى الله والدار الآخرة استمع إلى ربك وهو يدعو المؤمنين فيقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق من لم يتب في رمضان متى يتوب رمضان شهر البركات لماذا تحرم نفسك من لذة التوبة وحلاوه العودة جرب أخي جرب فلقد جرب البعض كل شيء إلا القرب من الله والانطراح بين يدي الله جرب أن تعود إلى الله جرب أن تقف بين يدي الله في الثلث الآخر من الليل تشكو إليه ذنوبك التي أثقلت ظهرك فما أجمل